بسم الله الرحمن الرحيم ياسين و ا ل ق ر آ ن الحكيم إ ن ك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أ ن ذ ر آ ب ا ء لتنظر قوما ما انظر آ ب ا ؤ ه م فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي إ ل ى الاذقان فهم مقمحون بين أ ي د ي ه م سدا ومن خلفهم سدا ف أ غ ش ي ن ا ه م ف أ غ ش ي ن ا ه م فهم لا يبصرون وسواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم أ م لم تنذرهم لا يؤمنون إ ن م ا تنذر ت ب ع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر فبشره ب م غ ف ر ة و أ ج ر كريم إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءنا المرسلون اذ ارسلنا إ ل ي ه مثنين فكذبوهما فعززنا, فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أ ن ت م إ ل ا بشر مثلنا وما انزل الرحمن, وما أنزل الرحمن من شيء إ ن أ ن ت م إ ل ا تكذبون قالوا ربنا يعلم إ ن ا اليكم لمرسلون وما علينا إ ل ا البلاغ المبين قالوا تطيرنا ب ك م لئن ل و ت و ع ه النابلسي ر لنرجمنكم ج م م ن ك ل و للعلوم ذ ب أ الاسلاميه ن م ن أ ق ص ه ا ل م د ي ن ة ر ج ل ي س ع ى ق ا ل ق ا ل يا ق و م ا ت ب ع و ا ا ل م ر س ل ي ن ا ت ب ع و ا م ن ل ا ي س أ ل ك م أ ج ر ا وهم مهتدون و م ا ل ي ل ا أعبد ا ل ذ ي ف ط ر ن ي وإليه ترجعون دونه أتخذ من دونه إن يردني ان ل ر ح م يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ولا ينقذون إ ن ي اذل في ضلال مبين إ ن ي امنت بربكم فاسمعوه قيل ادخل ا ل ج ن ة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني, وجعلني من المكرمين وما أ ن ز ل ن ا على قومه من بعده من جند من السماء و شركه ا ل ه ا ى شركه د ع و ي ا ح س ر ة على ل ا ع ب ا د ما ي ه ذات مضمون و ا به ي س ت ه ز ا و ن أ ل م يروا كم أ ه ل ك ن ا قبلهم من القرون أ ن ه م إ ل ي ه م لا يرجعون و إ ن كل لما جميع لدينا محضرون و آ ي ه لهم ا ل أ ر ض ا ل م ي ت ة أ ح ي ي ن ا ه ا وأخرجنا, واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ل ي أ ك ل و ا من ثمره وما عملته أ ي د ي ه م افلاش ك ر م ا موسوعه ا ل ن ا ب ت ا ل أ ر ض وَمِنْ ف س م وَمِمَّا للعلوم ا م ن وآيَةٌ ل ه الاسلاميه ل ل ي النَّهَارَ فَإِذَا هم و ا ل ش م س تجري ل م س ت ق ر ل ه ا ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م و ا ل ق م ر ر ق د ن ا ه م ن ا ز ل حتى ع ا د ك ا ل ع ر ج و ن ا ل ل ل ق د ي ر ش م س ي ن ب غ ي ل ه اسماء أن الله ل الحسنى في فلك ي س ب ح و ن وآية ل ه م أ ن ا ل ن ا ذ ر ي ب م ف ي ا ل ف ل ك ا ل م ش ح و ن و خ ل ق ن الاسلاميه ه م من ا ه م ا ء الله ا ر ح م ن ى موسوعه ن ا م النابلسي أيديكم وما خ للعلوم ف ك م وما خ ف ك م ل ك م ت ر ح ن و ا تأتيهم من آ ي ا ت آيات من آيات ربهم إ ل ا كانوا عنا م ع ر ض ي ن وإذا وَاللَّذِينَ آ موسوعه ن ا أ م م ل ن ا ب ل س ي للعلوم ه أ ط م ه إِنْ أ الاسلاميه فِي ل ب ن وَيَقُولُونَ مَتَى ذ اسماء الْوَعَدُ إِنْ ن ك ص د ق ي ن الله يَنْظُرُونَ إ ا ل ح و ن ى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 وصدق ا ل م ر س ل و ن إن ك ا ن ت إ ل ا صيحة و ا ح د ة ى شركه ي ع ل د ي ن ا م ح ض ر و ف ا ل ي و م ل ا ت ظ ل م نفس شيئا و ل ا ت ج و ن إ ل ا ج ت م ا ع م ل و ن ان اصحاب ا ل ج ن ة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على ا ل أ ر ا ء و ا م ت ا ا ز ل ي و م م أيها ا ل ج ر م و ن ألم أ ع ه د إ ل ي ك م ي ا ب ن ي آ ل س ي ل ا ت ع ب د و ا ا ل ش ي ط ا ن ن إ س ل ك م عدو م ب ي ن وأنعبدوني ه ذ ا صراط م س ت ق ي م ولقد أ ض ل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصله اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أ ف و ا ه ه م وتكلمنا أ ي د ي ه م وتشهد أ ر ج ل ه م وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا أ ن ف أ يبصرون ولو نشاء شرفناهم على مكانتهم فما استطاعوا م ب ي ا ولا ي ر ج ع و ا ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إ ن هو الا ذكر و ق ر آ ن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم, لا فهم لها مالكون وذللنا ر ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مبين م و س و ل ه م إ ن ا ع ل م م س ي للعلوم الاسلاميه ن اسماء الله ا م ب ي ن وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميع قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فإذا ت موسوعه منه ت النابلسي ل للعلوم بقادر ا ل خ ل ا ق ا ل ع ل ي م ي ن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له يقول كن فيكون فسبحان ي ك ن ف الذي بيده ملكوت كل شيء و إ ل ي ه ترجعون